ممكن اروح الشام او اطلع كل كنت بشيل هي هو تضمنها ولن تستطيع ان تضمنها أحسن. طبعا يطلع لك في الاسكندريه ولا يطلع في ولا ممكن نروح اوروبا شرقيه او قدها نحاولها عشان مصر اوروبا شرقيه قول الله فانه لا كل البسط <تصفيق> انا اردت ان اجعل الاخ الفاضل انه يقرا هو ابن الشيخ محمد حسان فهو عنده نبره جاي حزن ان شاء الله ينفع على ضبط يعني قال الله تعالى كمغلوله الى عنقك ولا تبسطها هل العرب يقولون ذلك والبخل من من اعظم أو من أسوأ صفات المر نحن فصلنا هذه الآية والآلة بعدها قال الله تعالى ولا تَقْطُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِنْ لَاقٍ نحن نرزقهم وإياكم وَلَا تَقْطُلُوا أَوْلَادَكُمْ هذا كان من عادة الجاهلية ولذلك حضر الله للفعل من عادات الجاهلية والعمل بعادات الجاهلية وعلم أخ الكريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يغير اخلاق الجاهلية ويبدل اخلاق الجاهليه إلا ما وافق الشرع الحكيم فجاء النبي يبدل المعتقدات الجاهليه كاعتقادهم في الكسوف والخسوف والنجوم وللاستسقاء بها كما قال النبي صلى الله في ام اربع في امتي من أمر الجاهليه فيها الطعن بالاحساب الطعن في الانساب والفخر بالاحساب وفيها أيضا النياح على الميت كلها من أمور جهلية وجاء النبي يغير شركيات الجهلية ماشي. فمن أفعال الجهلية كما وعد بأنهم كانوا يقتلون أولادهم وعد البنات تعلمون أنهم كما بيّن الله جل في علاء بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به على هون أم يدسه في الطراب ألا ساء ما يحكمون ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق قد قال بعض العلماء في قول الله الفعل ولا تقتلوا أولادكم أيضاً يدخل في ذلك العزل بس ياما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل الوأد الخفي النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل الوأد الخفي وهذا يتمسك به ابن حزم وهذه أيضا فيها ما فيها من الدلالة على حرمة الإسقاط حتى ولو ولو خصبت المويضة بعد أسبوع ما يجوز تنزيله ومن قال أن تعليق التنزيل بجوازه وعدم جوازه نفخ الروح فنفخ الروح قد وردت حديث حزيفة بن أسيد بعد 42 يوم فلا يجوز تنزيله ومسألة العزل على ما جاء به جابر ابن عبد الله رضي الله عن أرضاه أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل ليس فيه جواز العزل لأن هذا كان في الإماء لأنه ما كان يريد أن الأمة تحمل فتصير أم ولد فلا يبيعها وهو يريد أن يسفيد بها بيعا فانتبهوا لذلك أما الحرة فلا يجوز العزل عنها إلا بإذنها وأيضا هذا الأمر لا يجوز لأنه مخالف لمقاصد الشريعة قال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة نعم عليكم السلامة وبركاته ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق خشية هنا العلة هنا فأقول أجري يعني, يعني أنتم الآن تقتلونهم خوفا من الفقر وهذه أيضا تشوف السابق يعطيك الأمان على اللاحقة قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن شاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا فالله جعله يبسط الرزق لمن يشاء هذه فيها دلالة واضحة على أن الرزق بيد الله فليس لكم أن تقتلوا أولادكم خشية الرزق لأنه مكفول ولأن الله جنة فعلاه الذي خلق فإذا خلق رزق فإنه لا يترك عباده قط قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلى مستقرها ومستودعها قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وهو الذي يرث بشرا بين يدي رحمته فالرزق مكفول وضامنه الله لجميع خلقه سواء كان برا أو فاجرا قال الله تعالى يا عبادي كلكم جاء إلا من أطعمته وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحد أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه اشتمونه ينسبون له الولد يسبونه يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيهم سبحانه جل في أولا فقتل الولد كما قلنا سواء كان بالعزل أو بغير العزل على ما فصلنا هذا لا يجوز وإن كان القتل خشية الفقر الاملاق فإن الله قد تكفل لكم بالرزق إن الله جل فعلها تكفل لكم بالرزق وفي السماء رزقكم وما تعدون ما من أحد إلا ورزقه سيتيه قال النبي صلى الله عليه وسلم نفت في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجمل الطلب قال ولا تقتلوا وهذا تحريم ولا النهل الأصف في النهل هنا التحريم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم في الأهل الأخرى في العام قال نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقهم وإياكم وإياكم من القتل أيضا فإن الله جل فعلا قد تكفل لكم بالرزق ووعدكم به والله جل فعلا إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاك نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا إن قتلهم يعني قتلهم سواء كما قلنا العزل والوأد الخفي لكن هي تتفاوت الترجعات او القتل بعد أسبوع يسمى قتلاً وطبعاً لا يسمى قتلاً إلا زي كانت نفسها عشان نتكلم بحق يعني لكن يأساً بذلك يأساً بذلك إبا في قولي تصريحاً إن قتلهم إبا إذا بعد نفخ الروح لا يكونوا قتلاً إلا بعد نفخ الروح ونفخ الروح في الغالب يكون بعد 120 يوماً وقد يكون بعد 42 يوماً لحديث حزيفة بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه إن قتلهم كان خطأا كبيرا كان ذنبا عظيما وقرأ ابن عامر كان خطأا وقد يكون الخط بمعنى الخطأ وهو الإثم لكن هذه مبالغة في الإثم يعني إنه كان ذنبا وحوبا كبيرا قال إنه إن قتلهم كان خطا كبيرا وقال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقرب الزنا ولا تقرب الزنا حسما للمدة وسدا للذريعة ولا تقرب الزنا باب الوسائل وهذه قاعدة عامة في كتاب الله جالفعلها تحقيقا للمقاصد الزنا من الكبائر والزنا لا يكون زنا حقا إلا بالإلاج إلاج الفرج في الفرج هذا الزنا ولكن سمى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمات الزنا زنا من باب الوسيلة نزلت منزلة المقصد لحسمها وسدها فما قال النبي صلى الله عليه وسلم كُتِب على ابن آدم حَظُّهُ كُتِبَ كُتِبًا يا كتب على ابن آدم حظه من الزِنَى مُدِّرِكٌ ذَلِكَ لا محال فالعين تزني وزنها النظر والياد تزني وزنها البطش فمه يزني وزنها القبل إلى أقال والفرج يصدق هذا او يكذب يعني إذا أولج قد صدق ذلك وإن لم يفعل فاما صدقه وبل كذبها نعم يعني ما كان زانيه اما اذا ولد اب كان زانيه وكما قلت بان عبد قال عن ابي هريره ما سعاده قال ابي هريره في قول لاج على الذين يشربون كبائر الاسم والفاحشه الا الدم قال من الدم من القبله من الدم القبله تقرب الزنا ولا تقرب الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا أظن في سورة النساء عن المحارم قال إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا زيادة في الفلاقوبة قال إنه كان فحشة وساء السبيل والفحشة الكبيرة الفحشة الكبيرة وكل ما يستقبح فحشة قال إنه كان فحشة وساء السبيل وفيها سوء الحال وسوء المآل قول الله جل في علاه أنه في حشدا وساء سبيلا وفيها سوء الحال وسوء المآل فمن آت من هذه القدرات من شيء فأقيم عليه الحد فوق كفارة الله وإلا فهو في المشيئ إن شاء الله عذبه وإن شاء أتابع سبحانه جل في علاه قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الوليه سلطانا فلا يسرث القتل إنه كان منصورا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق القتل من أعظم الجرائم ومن أكبر الكبار بسالة الدماء, الدماء البريئة عند الله عظيمة والمؤمن له قيمة عند ربنا بوزن السماوات والأرض وأسطب قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهوى على الله من سفك دم امرئ مسلم وقال لو تكالب أهل السماوات وأهل الأراضين على سفك دم امرئ مسلم أكبه الله في النار ولا يبالي وقال الله جل فعلاء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل القات حين يقتل وهو مؤمن لا يزال المؤمن في فصحة من دينه ما لم يصب دمان حراما فإن أصاب دمان حراما بلح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم أمرئ مسلم ألا عن طيب نفس المن. لا يحل دم أمرئ مسلم ألا عن طيب فيه كده مهمت أمان عظيم أنا طب تجالي سأل كده لا يحل دم أمرئ مسلم ألا عن طيب أعتذر <تصفيق> أهمته أنا لا يحلوا قدام مريم مسلم إلا بأحدى ثلاث السايب الزال والنفس بالنفس والتارك لدينين مفارق الجماعة زي قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق طبعا هذا منطوق وله مفهوم هاي يقتلوا النفس التي لم يحرم الله رأي لا في علا وهؤلاء الحربيون الذين يحرمون دين الله رأي لا في علا ويسفكون دماء المسلمين أباح الله دماءه وما جعل لهم حرمة ولا كرامة كما قال اقتلوا المشركين كاف كما يقاتلونكم كافة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل قال ومن قتل مظلوما ليس بودي حق من الثلاثه ذكرها الله ذل الفؤلاء قال فقد جعلنا هنا حق الورثه فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل والسلطان هنا قال العلماء الحجه له الحجه في القتل هنا وحق وحق له وقيل فقد جعلنا له سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطاناً قال جعل له السلطان الحاكم الوالي ينصر وينصف ويأتي له بحقه ويأتي له بالقصاص وهذه فيها أيضاً دلالة على عدم وجوب الافتيات على ولي الأمر بس نه بالله ففيها حرمة الافتيات على ولاة الأمور وأن القصاص منوت هم أدركوا وهمي فراجعوني طيب فهنا القتل منوت بولاة الأمور القصاص منوت بولاة الأمور ولا افتيات على ولاة الأمور ولأنه لو ترك لنفسه في القصاص لتعدى وظلم ولذلك قال فلا يسرف في القتل ومعنى قول في فلا يسرف في القتل يعني لا يقتل فوق القتل وكانت عادة عند الجاهلية وجهاء الناس إذا قتل لهم قطين لا يكتفون بقتل القاتل فقط بل يقتلون فوق القاتل كوسو وأقرب مثل لذلك الحرب التي مكثت أربعين سنة من أجل جمل حرب البسوس من أجل جمل وكان, وكان أخو القتيل أعمل القتل فيهم جميعا كاد يبيدهم جميعا فهذا اسراف القتل ومن الاسراف في القتل ايضا الاعلان قبل القتل والتعذيب قبل القتل قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا من قبل الله جل فعلا جعل له الحق وجعل له ولي الأمر يأخذ له الحق وهذا من الله جل, جل في فعلا إعطاءا للحق لأصحابه قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا استدل بها ابن عباس رضي الله مرضاه على ظهور معاوية لأن معاوية كان ولي الدم قال وقد قال الله في وليد دم قال قال قال لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لبريه سلطانا فلا يسل الذل قتل كان منصورا الفائد المضمنه وجوب مفارقه الجاهليه وجوب مفارقه الجاهليه مكفول فلت معين قلوب المؤمنين الرزق مكفول. عدة سد الزراع الجرأة على الدماء البريئة هلال حرمة الافتيات على ولاة الأمور العدل من جات العدل من جات. لو فيها سئلة فضلوا او کم؟ ده او نفیدار